إذا ما كنت بخاف علي عمين بدي خاف وإذا بدي أكشف يمكن أنا قلبي يقاف إذا ما كنت بخاف علي عمين بدي خاف وإذا بدي أكشف يمكن أنا قلبي يقاف عمري وحياة يلي سليليك حبيبي اسمعني دخيله ما بدي وصي ما تزعل كرمالك كل شي بتحمل كان رخيص العمر وحدا صار العمر علي غالي ازعل أنا وانت ما تزعل كرمالك كل شي بتحمل كان رخيص العمر وحدا بني دخيلك ما تزيد بعد inward and